بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها لي كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وَكُنْتُمْ you were فَأَصْحَابُ wives. مَا أَصْحَابُ descendants وَأَصْحَابُ the مَا are حَابُ الْمَشَأَمَه وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ A small one from the first one And a little تكيين عليها متقابلين، يطوف عليها المذنون مخلدون بأكواب وأدريق اسمعين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهه مما يتخيرون وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَغُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُؤْلُئِ الْمَكْنُونَ جَزَاءً كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا كيلا سلاما سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا أتراب لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّابِرِدٍ ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ Qul, inna al-awwalin wal-a-akhirin Lama jamu'un ila miqat yawmi ma'lum ضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه مِنَ الحميم فَشَارِبُونَ شرب الهيم هذا نزدهم يوم الدين ''Nehn khalqnaakum falawla tussaddiqoon'' ''Aferāyitum ma tumnūn?'' ''Aantum takhlukūnahu am nahnu al نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوكين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم ما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَهُ لَا تَذْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ اانتم تزرعون ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنفرون هل من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فله لا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ranging from the ίο. Verena or Lebenurs. For the earth is a coming في كتاب مكتوب لا يمسو إلا المطهرون تمزيل من رب افب هذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون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 تَجْعُونَهَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب أَوِ after وَأَمَّا fatality كَانَ مِنَ mexicans, they would مِنْ حَمِيمٍ